قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجو وقبل هذا أتن هنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب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 وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب